you do it « ége on وكذلك جعلناكم ka ga na na anèò Amen. Mm -hmm. وما تانى الله لي قد <تصفيق> نرافقن ممنون uh -huh. لَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ مَا <تصفيق> تب داتا کا ما ان تدی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> nabi موسیقی <im> Yes, <laughs> I want to إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَكُمْ مِثْلَ صار المذبِل خرام وإن لقول الحصمر تولي وجهك جارٌ me and هم mm -hmm. خوب I'm <تصفيق> كما أرسلنا في واشفروا لي ولا موسیقی mhm mhm adam mi come on. ما قضيت صدق الله.